I من طرق القوة مفقود مش فدح اللي بتخطأ فتح ما يوقفها حدود ولا حكي راح يرجع من طرق القوة مفقود مش فدح اللي بتخطأ فاتح ما يوقفها حدود ولا حكي راح يرجع اسألنا فجعيلة بند اسأل عنا مين الثود حكي مش حكي مجنون الحكي والله مشهود اسألنا فجعيلة بند اسأل عنا مين الثود حكي مش حكي لشلي يقول لوطننا كرامة فتحاوي احنا نصود هالقدس ديمنا احنا نموت لشلي يقول لوطننا كرامة فتحاوي احنا نصود هالقدس ديمنا الكل بيعرف احنا مين مين رجالك يا ابو عمار بنرد الصاعد صاعد قدنك والعدو بالنار الكل بيعرف احنا مين مين رجالك يا ابو عمار بنرد الصاعد صاعد قدنك والعدو ب